في لام يحلل عنه وافا محللا. قرأ الكسائي فيحل قرأ الكسائي فيحل عليكم غضبي بضم الحاء ومن يحلل عليه غضبي بضم اللام الأولى من حل يحل إذا نزل والباقون بكسر الحاء واللام من حل يحل حل عليه كذا أي وجب حل الدين وجب قضاءه ولا خلاف في كسر حاء أم أردتم اي حل عليكم قوله وفي ملكنا ضم منشفى وافتحوا اولي وحملنا ضم وقت المثقله كما عند حرميه وخاطب يبصره شدا وبكسر الله تخلفه حلا دراك ومع ياء بينفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العالم قرأ حمزه الكسائي بضم الميم في ما اخلفنا موعدك بملكنا وفي ملكنا ضم شفا وقرا نافع وعاصم بفتحها قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا وافتحوا ليلهم وقرا الباقون بكسرها بملكنا وحملنا ضم واو مثقله كما عند حرميه قرأ ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير ضم الحاء وكسر الميم مثقله ولكننا حملنا فتكون قراءة الباقين بفتح الحاء والمين مخففة ولكن حملنا فتكون قراءات الوردة في الكلمتين على النحو التالي أولم قرآنها وحص قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا بملكنا ولكننا حملنا ثانيا قرأ ابن كثير وابن عامر بملكنا ولكن حملنا ثالثا قرأ أبو عمرو بملكنا ولكن حملنا رابعا روا شعبة بملكنا ولكن حملنا خامسا قرأ حمزة والكسائي بملكنا ولكن حملنا قولوا وخاطب يبصر شذا قرأ حمزة والكسائي قال بصرت بما لم تبصر به بتاء الفتح على نوخ خطاب لموسى وقومه وقرأ باك القراء بما لم يبصر به بياء الغيب أي بما لم يرى بنو إسرائيل وبكسر اللام تخلفه حلى دراكي أي قرأ ابو عمرو ابن كثير وإن لك موعدا لن تخلفه بكسر اللام بكسر اللام للتهديد أي لابد أن تصير إليه وقرأ الباقون بفتح اللام لا تخلفه أي أن الله لن يخلفك إياه ومع يائن بننفخ ضموه وفي ضميه افتحن سوى ولدي العالى قرأ القراء السبعة إلا أبا عمر يقرؤون يوم يوفق في السور بيائن مضمومة وفتح الفاء بالبناء للمفعول ونائب الفاعل للجار والمجرور يوم يوفق في السور وقرى أبو عمر بنون العظم مفتوحة وضم الفاء مبنيا للفاعل يوم ننفخ في السور هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبهما ولاه أما بعد بعد درس الخمسين من دروس شرح الشاطبية وإكمال لباد فرش حروف سورة طاهر قال الناظم رحمه الله تعالى وبالقصر المبكي واجز فلا يخف وأنك لا في كسره صفة العلا أي قرب الكثير المبكي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما يقرأ من كثير فلا يخف ظلما ولا هضما بحذف الألف وجزم الفاء فتصيد فلا يخف وقرأ الباقون بإثبات الألف ورف الفاء فلا يخاف ظلما ولا هضما قوله وإنك لا في كسره صفة العليا روى شعبه وقرأ ناسا بكسر همزة وإنك لا تضمأ فيها وإنك لا تضمأ عطفا على إن لك ألا تجوع أو على الاستئناف وقرأ الباقون بفتحها عطفا على ألا تجوع قرأ الباقون وأنك لا تضمأ عطفا على ألا تجوع وبالضم ترضى صفرظا يأتيهم, يأتيهم مؤنث عن قلي حفظ لعلي أخي حلا وذكري مع إني مع لي مع حشرتني عين نفسي إنني رأسيا جلا قرأ شعبه الكسائي بضم التافي ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الكسائي يقرأ لعلك ترضى بالإيمانة الشاهد أن شعبه الكسائي بضم التى ترضى نعم مبنيا للمحور أي لعل الله تعالى يرضيك أو يعطيك ما يرضيك. لعل الله تعالى يعطيك ما يرضيك. والباقون يقرؤون بفتحها مبنيا للفاعل لعلك ترضى أي لعلك ترضى بها قوله يأتيهم يأتيهم مؤنث لحفظ قرأ نافع وأبو عمر وحفصي بطاعة في أو لم تأتيهم بيّنة ما في الشهف الأولى لم تأتيهم وقرى الباقون بها التذكير لم يأتيهم لأن الفاعل بيّنة مؤنث مجازي فيجوز تذكير الفاعل ويجوز تأنيف قولوا لعلي, لعلي حلا وذكري معا يذكر الناظم يأتي بضافة الواردة في سورة طاها وهي على النحو التالي لعلي آتيكم يفتحها لسامة بن عامر ويسكنها غيرون هارون أخي يشدد يفتحها بمكثير وابو عمرو يسكنها الباقول واقم الصلاة لذكرية إن الساعة ويسر لي أمري على عيني إذ ولا تأخذ بلحياتي ولا برأسيها إني فتح الياء في الكلمات الأربع نافع وأبو عمرو وأستنها الباقون لنفسي أذهب ولا تنيا في ذكرية ذمع إني أنا سنارا إني أنا ربك إني أنا, إنني أنا الله فتح الياء في الكلمات الخمس أهل سماء وأستنها الباقون ولي فيها مآلق فتح لي فيها ورش وحفص وأستنها الباقون قال رب لما حشرتني اعمى فتحنا لنا من كثير وسنا الباقون فالله تعالى اعلم وهكذا او بهذا انتهت سوره طه ونبدا سوره فرش حروف سوره الانبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام قال الناظم وقل قال عن شهد واخرها على وقل قال عن شهد وآخر وعلى وقل قال عن شهد على وقل اولم لا وداره والصلاة والصلاه براحه حمزه الكسائي قال ربي يعلم القول قال ربي بفتح القاف للعداء ولم افتوها لأنه فعل ماضي وروا حفص الموضع الأخير قال ربي حكم بالحق مثل الأول قال على أنه فعل ماضي قال وقل وأولا وآخر على الموضع الأخير لحفص وباقي القراء يقرؤون في الموضعين بضم القاف وحذف الألف وسكون الله على فعل الأمر قل ربي حكم بالحق قل ربي يعلم القول بعده وقال قال وقل أولم لا واو داريه الصلة أي قرأ ابن كثير بحث الواو التي بعد الهنز فيه أولم يرى الذين كفروا فيقرأ ابن كثير ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا وقرى غيوب إثباتها أولم يرى الذين كفروا وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى ليحصبي والصمد الرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ويثقال مع لقمان في الرفع اكملا فرذ لفظ ولا يسمع الصم الدعاء في سوره الانبياء وسوره النمل وسوره الروم ومذال القراءه على النحو التالي اولا قرأ كثير بياء الغيب مفتوحه وفتح الميم في لفظ ولا يسمع ورفع ميم الصم في المواضع الثلاثه يعني من يقرأ ولا يسمع الصم الدعاء في مواضع الثلاثه في سوره الانبياء والنمل والروم ثانيا قرأ ابن عامر بتاع الخطاب مضمومة وكسر من فيه ولا تسمعوا ولا تسمعوا الصمة الدعاء ولا تسمعوا السمى الدعاء في المواضع الثلاثه لماذا؟ لأنه قال الناظم قال وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى ليحصبي يعني هنا في سورة الأنبياء يبقى ابن عامر يقرأ ولا تسمعوا الصمة ولا تسمعوا الصمة هنا والموضعان الاخران في الروم والنمل يقرأوا كذلك ولا تسمع السم وابن كثير مع الذين يقرؤون هنا ولا يسمعوا السم الدعاء هنا في الأنبياء والموضعان الأخيران يقرأون هو على وجه الخصوص في الروم وفي النمل ولا يسمعوا السم الدعاء هذا دليله ثالثا باقي القراء يقرؤون في سورة الأنبياء ولا يسمعوا السم الدعاء وفي سورة النمل والروم ولا تسمع السم الدعاء قال ومثقالا مع لقمان بالرفع عكملة قرى نافع برفع اللام فيه وإن كان مثقال حبة من خردل في صورة الأنبياء وفي صورة لقمان يا بني يا إنها إن تكو مثقال حبة على أن كان تأمة تكتفي بمفعولها فقرى باقي القراء بنصب اللام في المودعين على أن كان ناقصها وإسمها ضمير مضمر فإن كان مثقال حبة يا بني او أو يا بني إنها أنتم اثقال حبة لغير لذة جذابا بكسر الضم راون قرأ الكساد كسر الجيم فيه فجعلهم جذابا وقرأ الباقون بضمها فجعلهم جذابا وهما لغتان في الشيء متفرق الأجزاء قوله وننه ليحصنكم صافا وأنثى عن كلا روا شعب النون وعلمناه صنعة نبوس لكم لنحصنكم بالنون التي هي للعظمة لمناثمة علمناه نعم وقرأ ابن عامر قال وأنف عن كلا وقرأ ابن عامر وحفص بالتاء وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم والفاعل إما الصنعة أو اللبوس أو الدروعة والباقون يكرهون بالياء وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم والفاعل يعود إلى الله تعالى أو إلى داول عليه السلام فسكن بين الكسر والقصر صحبه وحرم قرأ شعبة وحمزة الكسائي بكسر الحاء وسكون الراء وحذف الألف التي بعدها في وحرم على قريه فذا وحرام يقرأ حمزة الكسائي وشوبه وحرم كما لفظ بها الناظم وقرأ الباقون بفتح الحاء والراء والالف بعدها وحرام على قرية وهما لغتان لغتان حرم وحرام مثل حل وحلام قوله ولنجح لفتق الكذيصله قرأ ابن عامر وشعب حذف إحدى النونين وتجديد الجيم في وكذلك نج المؤمنين وكذلك نج المؤمنين على أن أصلها ن نج المؤمنين نج فاستفقت توالى أو فاستفقت توالى المثلين فحذفت الثانية وقرأ الباقون بضم النون الأولى وسكون الثانية تخفيف الجيم نج المؤمنين وللكتير عن شذا ومضافها معي مسني إني عباد مجدلة قرأ حفص وحمزة الكسائي بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وقرأ حفص وحمزة الكسائي على الجمع للكتب وقرأ غيرون بكسر الكاف وفتح التاء والف بعدها على الإفراد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب قوله ومضافها معي مستني إني عبادي مجتلى هذه يأتي لضافة الوردة في صورات الأنبياء عليهم السلام أولا كلمة معي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فتح حفص وحده وأسكنها غيره وأيوب إذ ربه أني مسني الضر وهذه سكنها حمزة وحده وصلا أن الأرض يرفع عباد الصالحون، كذلك يسكن الله في رضا عباد الصالحون عبادي يسكنه حمزة وحده، هكذا أن الأرض يرفع عباد الصالحون، ويفتحه غيره في ما مثني الذر عبادي وأن الأرض يرفع عبادي الصالحون يفتحه غير حمزة. قوله بعد إني كملت إني، وما يقل منهم إني إلىهم من دولة. يفتحوا نافه و أبو عمرو يفتحوا نافه و عمرو ويسكنها غيرهما. بعد ذلك سورة الحج باء فرش حروف سورة الحج. قال ثكارة ما انثكر شفا ومحرق الليقطع بكسر اللام كم جيله حلم. قرأ حمزة الكسائي بفتح السين وازكان الكاف وحرف الألف في رضي. وترن الناس سكري وماهم بسكري وترن الناس سكري وماهم بسكري هكذا فتح حسين إسكان الكاف وحذف الألف مع الإمالة أنما ذهبهما الإمالة ويقرأ الباقون وترن الناس سكارا وماهم بسكارا فكلمة سكري جمع سكران فقال الباق باقي القراء سكارا وماهم بسكارا جمع سكران كذلك وقيل اسم جمع ومحرك ليقطع بكسر الله تمجيده وحلاء قرأ بتسر الله فيه ثم ليقطع ثم ليقطع قرأ بذلك ابن عامر وورش وأبو عامر على أن الأصل في لام أمر الكثر وقرأ الباقون بالسكون ثم ليقطع للتحقيق ليوفق لذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى الزيين نفر جلد راد ابن بكسر اللام في وليوفوا نذورهم وليتطوف في هاتين الكلمتين وليوفوا ذورهم وليتطوف وقرا غيوه بسكونها بسكون اللام في الكلمتين وليوفوا ذورهم وليتطوف وليقضوا سوى نفر ليقضوا ثواب نفر جلا ليقضوا ثواب ذيهم نفر رجال اي قرئ قبل عامر وابن عامر وورش بكسر اللام ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا وقرأ غيرهم بسكونها ثم ليقضوا قال ومع فاطل إنصد ورفع سواء غير حفص, غير حفص تنخانا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحرقه لشعبة أفقل قرأ عاصم ونافع بنصب الهمزه الثانية في لفظ لؤلؤن يحلون فيها من أساورا من ذهب ولقلؤا في سورتي الحج وفاطر عطفا على محل من أساور أي يحلون أساورا ولقلؤا فقرأ الباقول بالجر عطفا على من أساور يحلون فيها من أساورا من ذهب للغير من عاصم ونافر ورفع سواء غير حفص تنخل أن قرأ كل القراء إلا حفصا برفع الهمزة فيه سواء للعاكف فيه والباد على أنه خبر مقدم والعاكف والباد مبتدأ, مبتدأ وروى حفص بالنص على أنه مفوض ثاني نجعلناه سواء للعاكف فيه والباد هكذا يروي حفص سواء العاكف ويقف حفص سواء ويقف غير حفص الذين يقرون بالرافة في الوصل يقرون سواء العاكف إذا وقفوا يقفون سواء غير صحاب في الشريعة أي قرأه أهل سنة وابن عامل وشعبة الذين هم غير صحاب بالرفع في سورة الجافية المشار إليها بكلمة الشريعة يقرؤون سواء محياهم ومماتهم بالرفع وقرأ حفز الكسائي وحفص بالنص سواء محياهم ومماتهم قولوا ثم ولي وفوا فحركه لشعبة أثقلاء أي رواه شعبة وليوفوا وف نذورهم بفتح الواو وتزييد الفاء من وف يوفي والي وف وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الفاء من أوف يوفي والي وف نذورهم وبرواية شعبة تكون غائب الرا في ثم اللي يقضوا وليوفوا نذورهم والي بالبيت العتيق على النحو التالي أولا راض ذكوان ثم اللي يقضوا وليوفوا والي وف نذورهم بكثر اللام في الكلمات الثلاث. ثانياً قرأ ورش وقمل وأبو عمرو وإشام. ثم مل يخذو تفتاهم والي يفنذورهم والي يتوفى بالبيت العتيق. ثالثاً روى شعبة ثم مل يخذو تفتاهم والي يفنذورهم ثم مل يخذو تفتاهم والي يوفنذورهم. شعبة مرة ثانية يقرأ أو يروي ثم مل يخذو تفتاهم والي يوفنذورهم والي رابعا قرأ نافى والبزي وحفص وحمزة وكساء كما نقرأ لحفص ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال فتختفوا عن نافى مثله وقل ما من سكن بالكسر في السين شلشلة قرأ نافى بفتح الخاء وتشديد الطاء في فتخطفه الطير كما يروي شاب لظ وليوفوا لأنه قال فتختفوا عن نافى مثله أي مثل شعبة الذي يقرأ وليوفه فيقرأ نافع فتخطفه وقرأ باقي القراء كل الخاء وتخفيف الطاء فتخطفه الطير وقل مع منسكا بالكسر في السين شلشلة قرأ حلثة الكسائية بكسر السين في لفظ ولكل أمة جعلنا منسكا هذا الموضع الأول والموضع الثاني لكل أمة جعلنا منسكا بكسر السين في الموضعين لحمزة والكساب ويقرأ البعطولة بفتح السين من سكن كما نقرأ لحفظ ويدفع حق بين فتحيه ساكن لدافع والمضمو في أل الاعتلى نعم حفظه والفتح في تا يقاتلون عن مولاه والجمد خفى إذ دل ابن كثير وأبو عمر بفتح الياء والفاء وبينهما دان ساكن وحفظ الألف بعدها إن الله يدفع وعن الذين آمنوا يدفع هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمر بإسناد الفاء إلى ضمير اسم الله تعالى لأنه الدافع وحده وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء إن الله يدافع عن الذين آمنوا أي يبالغ في الدفاع عنهم قوله والمضموم في أذنع فلا نعم حفظه أي قرأ نافع وعاصم وأبو عمر بضم الهمزة. أذن للذين يقاتلون أذن وعاصم وقرأ غيرهم بفتحها أذنى والفتح في تاء يقاتلون عم علاهم قرأ نافر ابن عامر حفظ يقاتلون مبنيا للمفعول لأن المشركين قاتلوهم وقرأ الباقون بفتح التاء يقاتلون مبنيا للفاعل أي يقاتلون مشركين ومذا بقرة في أذن الذين يقاتلون على النحو التالي أولا قرأ نافر وحفظ أذن للذين يقاتلون ثانيا قرأ ابو عمر وشابه هكذا أذن للذين يقاتلون ثالثا قرأ ابن عابر بفتح أذن هكذا أذن للذين يقاتلون رابعا قرأ ابن كثير وعبد الكساي أذن للذين يقاتلون قالوا هديت خف إذ دل القرآن نفع ابن كثير بتفصيل الدال فيه لا هديت صوامع لا هديت صوامع وقرأ غيرهما بتجدي بتجديده للتكفير لهدمت صوامع فمصري أهلكنا بتاء وضمها تعدون فيه الغيب شايع دخلنا قرأ والبق... أبو عمر البصري بتاء مضمومة هكذا فكأي من طرية أهلكتها أهلكتها فقرأ الباقول بنون المفتوحة بعد ألف أهلكناها وضمه لا. تعدون فيه الغيب شايع دخلنا قرأ حمزة الكساء حمزة الكساء وابن كثير وإن يوما عند ربك ألف سنة مما يعدون بياء الغيب في لفظ عذون وقرأ الباقون كألف سنة مما تعدون بتاء صفة وفي سبعة حرفان مع معاجزين حق بلا مد وفجيم ثقالة قرأ ابن كثير وابو عمرو لفظ معاجزين هنا وفي موضعين سورة سبأ بتشديد الجيم وحذف الألف قبلها. والذين يسعون في آياتنا معجزين معجزين هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ معجزين موضع في سورة سمأ موضع عام في سورة سمأ وموضع في سورة الحج معجزين اسم فاعل من عجزة أي قاصدين التعجيز بالإبطال وقرأ الباقون بإثبات الألف وتخليف الجيم معاجزين في المواضع الثلاثة اسم فاعل من عاجزه قال وَلَوَّلُ مَا لُقْمَانَ يَدْعُونَ غَلَّبُوا سِوَى شَعْبَةٍ وَالْيَاءُ بَيْتِيَا جَمَّلَةٍ القرى عمر وحمزة وكسائي وحفص بياء الغيب ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه بياء الغيب في سورتي الحج ولقمان وقال أبو أقول بتاع في الموضعين وهم نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة تدعون من دونه وتقييد لم يدعون بالأول في سورة الحج ليخرج الموضع الثاني فيها وهو قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله يخلق يخلقوا ذبابا فالقراء السبعة متفقون على قراءته بالتاء قوله ولياء بيتها جملة أي هذه هي الأضافة الوحيدة في سورة الحج في قوله تعالى وطهر بيتها للطائفين ويقرأ بفتحة نافع وعشا بحفص فيسكنها غيرهم بعد فرش حروف صوت المؤمنون قال الناظم أمام تيم واحد وفي سال داريا صلاته مشاف وعظما كذي صلا مع العظم وضم وفسر الضم حقه بتنبط والمفتوح في ناء ذليلة أردت كثير بحذف الألف التي بعد النون على الإفراد في قوله تعالى والذي لهم لأمانتهم وعهدهم رعون لأمانتهم وعهدهم رعون بالإفراد في صورتي المؤمنون والمعارج لأن أقام أماناتهم واحد وفي سال سال يعني سورة المعارج ويقرأ الباقون بإثبات الألف لأماناتهم على الجمع في الموضعين قول صلاتهم شافن القراء حمدًا الكذاب بالإفراد كما لفظ به وعطفًا على قوله واحد في يقرأ حمزة الكتاب الافراد هكذا والذين على صلاتهم يحافظون بدلا من على صلواتهم يحافظون الذي يقرأ به باقي القران على الجامع قولوا وعظما كذي صلة مع العظم أي قرأ ابن عامر شاب بالإفراد فيه فخلقنا المضغط عظما فكسونا العظم لحمة كما لفظ به وعطفا على الإفراد فيقرأ ابن عامل فخلقنا المضغة عظما فكتسون العظمة لحما رقوا الباقي بالجم فخلقنا المضغة عظما فكتسون ليضاما لحما قوله وضم بكسر الضم حقوه بتنبط والنفتوح سيناء زللة قرأ ابن كثير أبو عمر بالضم التاء وكسر الباء في لظ تخرج من طور سيناء تبيتو وقرى ابن كثير أبو عمر بدم تاو وكسر باء من أنبت الرباع وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء تنبت من لبت الثلاثي قوله والمفتوح سيناء ذو للة أبو عمر الكفيون بفتح السين في لب سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء كما قرأ ابن عمر الكوفيون بفتح السين وقرى أبو عمر الكفيون سيناء فتكون مدار القراء في كلمتي سيناء وتنبت على النحو التالي قال نافع وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وقال ابن كثير وابو عمرو وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وقال الباقود وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت قوله وضم وفتح منزلا غير شعبة أو غير شعبة ونول, ونول تتر حقه واكسر الولى وان ثوى والنون خفف كفى وتهجرون بضم واكسر الضم أجملا قرأ القراء السبعة إلا شعبة أو قرأ كل القراء إلا شعبة لأن شعبة راوي بضم الميم وفتح الزاي وقل رب أنزلني منزلا مباركا منزلا على أنه مصدر أو مكان وروا شعبا فتح الميم وكاس الزاي منزلا وقل رب أنزلني منزلا مباركا أي مكان نزول قوله ونول تترا حقه القرى ابن كثير وأبو بتنوين لفظ تترا على أن اسم منصرف هكذا ثم أرسلنا رسولنا تتر كلما تتر كلما ومعلوم أن التنوين لا يظر إلا حالة الوسط والباقون أقرأون تترا كلما وإذا وقفنا نقف لكل القراء بالآلف تترا نعم وقولوا واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفا واكسر الولا هنا يعني إكمالة للبيت وبيان للقراعة التالية في بيانة البيت الثاني قولوا واكسر الويلة وأن ثوى أي قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بكسر الهنزة وتشجيل النون فيه وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحده على الاستئبار والنون خفف كفاء أي قراء ابن عامل بفتح الهمزه وتخفيف النون هكذا وأن هذه أُمَّتُكُمْ على أنها مخففة من الثقيلة وَأَنْ هذه أُمَّتُكُمْ ثالثا قراء بفتح على اللام أي ولأن مع تجدير النون هكذا وأن هذه أمتكم أمة واحدة قوله وتهجرون بضم وكسر الضم أجملا قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم في مستكبرين به سامرا تهجرون من أهجر إهجارا إذا أفحش في منطقه وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم مستكبرين به سامرا تهجرون من الهجر والقطع والصد وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن والذي قرأ ابو عمر في سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قل فأنا تسحرون الموضعين الأخيرين قرأ بحذف لام الجر من لفظ لله وإثبات همز توصف الموضعين ورفع فيهما هكذا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون سيقولون الله يقرأ أبو عمر, عمر الموضعين الأخيرين سيقولون الله فيقرأ الباقول سيقولون لله ولا خلافة في الموضع الأول أنه بلا من اللي هو كل من ما كل من كل من الأرض ومن فيها كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل أفلا تذكرون هذا الموضع لا خلاف فيه في رأي سيقولون لله فخلاف في الموضوعين الأخيرين قال وعالم خبر الرفع النفر وفتح شكوتنا وامدد وحرق وشنشولا قرأ حفص بن فتيه وأبو عمرو بن عامر بخبر الله في عالم الغيب والشهادة عالمي صفة لله تعالى في سبحان الله عما يصفون وقرأ إذا أقول هكذا عالم الغيب.